على القران وعلى السنه بتربا ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد رب بالجنه عمر بيقول ده يم سادي رسول الله على عهدي احب الي من الاصحاب ومن ولدي ومن ولدي في دين الله أفواجا وطلبا وحجا